بوك تو بجسيات سجم سبعة وخمسون سبعة وخمسون اول كارا عند الطبيب عند الطبيب. عندي موعد مع الطبيب موعد مع الطبيب مع ميرمين او الموعد عندي في الساعة العاشره الموعد عندي في الساعه العاشره اكم سافولاتي ما ما اسم حضرتك, ما اسم حضرتك؟ Prosím, posaďte sa do čakárne. Tafaddal, ajlis, fí hrfate l-intižár. Tafaddal, ajlis, fí hrfate l-intižár. Lekár hneď príde. Al tobíbu sajätí hálen. Al tobíbu sajätí hálen. V aký pojistovni ste pojistění? تأمينك الصحي مع أي شركه تأمينك الصحي مع اي شركه czym بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك هل تشعر بالم هل تشعر بالم kde to bolí? Mám stále bolesti chrbta. Často mám bolesti hlavy. عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات <تصفيق> نيه <بألم> في البطن <تصفيق> اشعر احيانا <بألم> في البطن <تصفيق> من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك تمدد على السرير فضلك تمدد على السرير كرвнитак ضغط الدم تمام Dot al dam tamam. Damwarm Injektio. Au'tik ibra, hukta. Au'tik ibra. Damwarm tabletky. Otýka hubub. Au'tik hubub. Predpišem vám recept do lékárne. Otýka wasfat tabib. للصيدلية أعطيتك وصفة طبية للصيدلية